<تصفيق> <تصفيق> <متضي> شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله, أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله اكبر كلما تفضل الله بالنعم على اهل الارض والسماوات الله اكبر كلما جرت الاقدار على المخلوقات الله اكبر كلما توجهت القلوب الى بارئها بالدعوات الله اكبر كلما ضجت الاصوات بانواع الحاجات الى الرب الرحيم الذي ينزل الخيرات ويدفع السيئات الله اكبر كلما سكب العابدون في المشاعر المقدسه من العبرات الحمد لله العزيز الوهاب مجري السحاب الذي انزل الكتاب فاحيا به القلوب بعد موتها وبصر به من العمى واسمع به بعد صمم الاذان فسبحان ربنا القادر على كل شيء سبقت رحمته غضبه لا اله الا الله الرحيم التواب دبر خلقه بعلمه وقدرته وحكمته ونفذت فيهم مشيئته دعاهم الى العمل الصالح ووعدهم عليه اعظم الثواب ونهاهم عن الاعمال السيئه وتوعد على ذلك بالعذاب قال الله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عز جنده ونصر عبده وهزم وحده الاحزاب واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بمله ابراهيم عليه الصلاه والسلام فاقام الله به الدين واتم به الاسلام وجعل الله امته خير امه اخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما مباركا الى يوم يوم الحساب اما بعد فاتقوا الله حق تقواه فمن اتقى الله بفعل ما امر وترك ما نهى اصلح الله دنياه واحسن عاقبته باخره وفاز بالخيرات في حياته وبعد مماته عباد الله ان لكل امه عينا يشتمل على عقيدتها ويوحد كلمتها ويربط بين امتها ويظهر فيه سرورها وتلبس فيه زينتها وبهجتها قال الله تعالى لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم قال ابن عباس رضي الله عنهما من سكن اي عيدا والعيد ما, والعيد ما يعود في يوم معلوم وقد جعل الله تعالى لكل امه عيدا اما عيدا قدريا واما عيدا شرعيا فان كان العيد من اعياد الجاهليه او عيد محرف فهو بقضاء الله وقدره وهو يضر ولا ينفع وان كان العيد شرعا من الله فهو العيد الذي يعم نفعه ويكثر خيره وتتضاعف بركاته ونحن ونحن معشر المسلمين قد جعل الله لنا عيدين مباركين وشرعهما في زمانين فاضلين تتضاعف فيهما الحسنات وتكفر السيئات فقد شرع الله لنا عيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام لياليه فكان بدايه فكان بداية للتمتع بما احل الله من الطيبات فكان بدايه للتمتع بما احل الله من الطيبات من غير اسراف ولا عدوان فاياخذ البدن نصيبه ومما اباحه الله استعانه على طاعه الله عز وجل وقوه على عباده الرب جل وعلا وعيد الاضحى بعض بعد اعظم ركن من اركان الحج وفي يوم وفي يوم وفي يوم اعمال الحج الكثيره عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال قد ابدلكم الله خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر رواه ابو داود والنسائي وللعيدين في الاسلام معان عظيمه ساميه وحكم بالغه قيمه وآثار نافعه وبركات عامه يعرفها من تفكر فيها او ارشد اليها فمن هذه المعاني العظيمه والحكم البالغه والبركات النافعه تحقيق التوحيد لرب العالمين فالصلاه فالصلاه في العيد بالقراءه فيها واذكارها وافعالها واعمال القلوب في هذه الصلاه من الاخلاص والخشوع والطمانينه والرغبه والخوف وغير ذلك كل هذا توحيد لرب العزه والجلال وتحقيق للاقتداء بسيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتقدم صلاه العيدين من الذكر والتكبير تعظيم لشان الله واجلال لعظمته وكبريائه وعزته وجبروته واخبار, وإخبارٌ بان الرب جل وعلا اكبر في قلب المسلم من كل ما يعوقه او يثبطه او يصرفه عن عباده الله وطاعته من لذات الدنيا وطاعه الشيطان قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وكرامه الانسان وعزه في توحيد الله سبحانه وخذلانه ومهانته وخسرانه في الشرك برب العالمين تبارك وتعالى قال الله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ومن ومن اضل ممن يدعو مخلوقا ولا يدعو الخالق ومن اخسر عملا ممن يتوكل على مخلوق ويرجوه وينظر له ويستغيث به ولا يتوكل على الخالق سبحانه ولا يرجوه ولا ينظر له ولا يستعين به ولا يستغيث به ومن حقق التوحيد لله تعالى دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ومن معاني ومن معاني العيدين والحكم فيهما وعموم منافعهما نشر نشر شرائع الاسلام واعلانها في الجمع والاعياد وجموع المسلمين ليعيها الكبير والصغير والذكر والانثى والعالم وغيره وينقلها الجيل عن الجيل فلا تغير ولا تبدل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ومن منافع العيد وعموم خيراته وبركاته ما يصيب المسلمين في اجتماعهم وما ينالون من خير الدعاء وتنزل الخير والرحمه والرضوان والبركه على جمعهم المبارك وتفكروا, وتفكروا في جلاله هذا الحديث وقدره عن ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الفطر والاضحى العواتق والحيذ ودوات الخدور فاما الحيذ فياعتزلنا الصلاه ويشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري ومسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها المسلمون وان من حكم العيد ومنافعه الظاهره وان من حكم العيد ومنافعه تطهير القلوب واصلاحها وتقويه روابط الاخوه بين المسلمين والدعوه الى التراحم والتعاطف واستلال واستلال الحقد والحسد والغش والبغضاء من القلوب ليكون المجتمع مجتمعا متعاونا قويا فاجتماع المسلمين في العيد يقبل بعضهم على بعض ويبادر كل مسلم اخاه بالسلام ويتزاورون ويطعمون ويطعمون ويعطف الارحام, يعطف الأرحام والجيران بعضهم على بعض فتصفو القلوب وتستقيم الاخلاق ويتم التسامح والعفو عن الزلات وهذه المعاني العظيمه من مقاصد الاسلام الساميه وما اسعد الحياه بسلامه الصدور وما اشقاها بالحسد والعداوه بين المسلمين والغل وخبث الخلق والغش والمكر وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث ألا, الا اخبركم باهل الجنه رجل رحيم بذوي القربى والمساكين وفقير ذو عيال متعفف ورجل مخموم القلب اي لا غل فيه ولا حسد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ايها المسلمون ان عيدكم عيد مبارك جليل شرعه الله في هذا اليوم الفضيل وسمى الله هذا اليوم يوم الحج الاكبر لكثره اعمال الحج فيه عن عبد الله بن عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يعني اليوم وعده، رواه ابو داود عباد الله الصلاه الصلاه فانها عمود الاسلام وناهيتنا الفحشاء والآثام، حافظوا عليها جماعه في المساجد ومروا اهلكم بها فمن حفظها حفظ دينه وضمن الله له الجنه ومن ضيعها افسد دنياه واضاع نصيبه بالآخرة، وادخل النار قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وبالحديث بين الرجل والشرك ترك الصلاه رواه مسلم وبالحديث الحديث ما يحاسب وبالحديث اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه فان قبلت قبلت وسائر العمل وإن ردت ردت وسائر العمل فاقيموا صلاتكم بشروطها واركانها وواجباتها وسننها لتكون شافعه لكم عند ربكم واللي يصلي المسلم صلاه مودع وادوا زكاه اموالكم فقد اعطاكم الله الكثير وفرض عليكم اليسير فالزكاه بركه في المال وحفظ له من الافات وحق لله تصرفه للفقراء واصنافها وما خالطت مالا الا ما حقت بركته وعرضته للهلاك وباء وباء مانعها بغضب الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الصدقه او قال الزكاه مالا الا افسدته رواه البزار وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مدفله له يوم القيامه شجاعا اقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ياخذ بلهزمتيه عن شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك رواه البخاري ومسلم ولو اد الاغنياء ولو اد اموالهم ما بقي فقير فما بقي فقير وسيخصمونهم عند الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامه يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم رواه الطبراني ومالك ومالك يا ابن ادم هو ما تقدم لا ما تؤخر للوارث واكثروا من الصدقه تنالوا كل خير ويصرف عنكم كل شر وصوموا شهركم ففيه رضوان ربكم ومن لم يؤد فريضه الحج من المسلمين فليعجل بالحج فما يدري ماذا يعرض له وان فاتت الفرصه لا ينفع ندم ولا يدرك زمان مضى فاقيموا فاقيموا اركان الاسلام فان الاعمال الصالحات تبع لها وفروع لها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عباد الله عليكم ببر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى المساكين والايتام فان ذلك من افضل اعمال الاسلام وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا استأذن النبي عليه الصلاه والسلام فقال احي وارداك قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في الضعفاء فما فانما تنصرون وترزقون بضعبائكم وبالحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين ومروا بالمعروف مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فهما حارس الاسلام وصلاح المجتمع والامان من العقوبات عن حضيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لو يوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم رواه الترمذي واوفوا بالعقود والشروط التي تتراضون عليها وليلتزم كل طرف بما اوجبه على نفسه للطرف الاخر في في الصلح والمقاولات وجميع المعاملات قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وفي الحديث من غش فليس منا وإياكم وإياكم الشرك بالله تعالى فانه أَعْظَمُ الذنوب والآثام وَالْجَنَّةُ على صاحبها حرام قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وإياكم وقتل النفس التي حرم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا من قتل مؤمنا متعمدا رواه ابو داود وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الاسناد وهو من حديث ابي الدرداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا رواه النسائي ومن حديث بريده وإياكم, واياكم الزنا فانه عار وخسار ونار قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له رواه ابن ابي الدنيا واياكم الربا فانه نار وعار ومحق للمال وفساد في الارض كبير قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وياكم العدوان على اموال الناس واقتطاع حقوقهم ولا سيما الضعفاء واليتامى والارامل فبالحديث كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوقه يوم طوقه الله اليه من سبع اراضين يوم القيامه رواه البخاري ومسلم واحذروا الغيبة والنميمة فما اسوا اثرها وما اعظم ضررها واياكم المسكرات والمخدرات ففيها غضب الرب سبحانه وبالحديث من مات وهو يشرب الخمر فلم يتب سقاه الله من طيرة الخبال وصار لاهل النار والمخدرات والمخدرات تفسد العقل وتمسخ الانسان وينعدم معها الرشد والتدبير وتغير الفطره والدخان من اخبث المخدرات وهو باب شر لكل مسكر ومخدر وهو شر كله وضرر لا نفع فيه واياكم والاسبال فان الله لا ينظر الى من جر ثوبه خيلاء ويا وياكم والكبر والتفاخر فانه فانه جاء في الحديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر رواه البخاري وهو مسلم وبحديث رواه, رواه مسلم معشر النساء معشر النساء اتقين الله تعالى وتمسكنا بشرايع الدين واحفظنا وصايا واحفظنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لكن في العيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشق صوف الرجال حتى أت النساء في العيد مع بلال وقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أئديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وسقى لهن الله إن الله غفور رحيم ثم قال أنت على ذلك فقالت امراه نعم يا رسول الله وعن اميمه بنت رقيقه في المبايعه ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى رواه احمد ايتها المراه المسلمه كوني خير ام في بناء الاسره على تقوى الله تعالى واعداد الأطفال والشباب على كل فضيله وابعادهم من كل رذيله وتربيتهم على حب الله ورسوله والاقتداء بالسلف الصالح وكوني خير مساعد للزوج الى بلوغ هذه الغايه النبيله قال الله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بارك الله لي ولكم في القران العظيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر عدد من امم البيت الحرام من انس وجان الله اكبر عدد ما تقرب به الطائعون لله من قربان الله اكبر عدد ما احصاه الكتاب من بيان الله اكبر عظيم السلطان شديد البرهان قوي الاركان ما لم يشا الله لم يكن ما لم يشا الله لم يكن وما شاء كان الحمد لله ذي العزه والجلال والاكرام للملك الذي لا يرام والجبروت الذي لا يضام احمد ربي واشكره على كثير الانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على الانام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه الكرام اما بعد فاتقوا الله واطيعوه يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عباد الله ان يومكم هذا يوم عظيم يوم يتقرب فيه الحجاج لربهم بالقرابين واعمال الحج ابتغاء مرضاه الله تبارك وتعالى ويتقرب فيه من لم يحج من المسلمين بذبح الاضحيه لله عز وجل اقتداء بالخليل ابينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام واقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله مله ابراهيم عليه السلام ومن تكريم الله لهذه الامه ان ربطها بتاريخها المجيد في تاريخ الهدايه والتوحيد تاريخ الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال الله تعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فعبدون عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الاضاحي قال سنه ابيكم ابراهيم قالوا ما لنا فيها قال بكل شعره حسنه رواه احمد وابن ماجه وذلك ان ابانا ابراهيم عليه الصلاه والسلام امره الله بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام في رؤيا نوم ليمتحن محبته لربه فبادر الى ذبح ابنه مسارعه واستسلما واستسلم الابن واستسلم الابن الوحيد امتثالا امر الله الطائعه فاضجعه فأضجعه وأمر السكين على حلقه بقوة فحال الله بقدرته بين السكين وبين النفوذ في حلقه قال الله تعالى وناديناه ايا أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفاز ابونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بمقام الخله فلم يعدل بها ولدا ولا زوجه ولا مالا ولا عشيره ولا وطنا ولا وطن ولا وحتى نفسه جاد بها للنار بمحبة الله تبارك وتعالى فكانت عليه بردا وسلاما وصار هذا العمل العظيم يرويه كل جيل من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزل فيه وحي أتلا إلى إلى قيام الساعة ولم ولم ين مقام الخله لله تبارك وتعالى بعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والاضحيه, والأضحية من اعظم الطاعات عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اهراق دم وانها لتاتي يوم القيامه بقرونها واضلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض تطيب بها نفسه رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ويستحب ويستحب ويستحب ان يتخيرها سمينه صحيحه سليمه عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه ولا يضحى بما قطع طرف اذنها ولا بمشقوقه الاذن ولا التي ذهب قرنها ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين ولا من البقر إلا ما تم له سنتان ولا من المعز إلا ما تم له سنه وهو الثني ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر وتجزئ وتلجز الشاة عن الرجل أهل بيته وتجزئ الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة والسنة نحر والسنة نحر الابن معقولة ليدل يصرة قائمة للقبلة والبقر والغنم للقبلة على جنبها الايسر مضطجعة على مضطجعة على الأرض ويجب ويجب أن يقول عند الذبح بسم الله ويستحب أن يزيد والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويذبح بعد صلاه العيد ولا تجزئ قبله ويستحب ان ياكل ذلثا ويهدي ذلثا ويتصدق بثلث ولا يعطي الجزار اجرته منها ووقت الذبح ووقت الذبح ثلاثه و الذبح يوم النحر وثلاثة أيام, وثلاثه ايام بعده الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله, أكبر والله, أكبر والله الحمد عباد الله تذكروا ما أمامكم، تذكروا ما انتم قادمون عليه من الموت وما بعده من الأهوال العظام والأمور الجسام والحساب والعذاب وقد شاهدها الذين كانوا معكم في هذا المكان فيما مضى من الزمان وانتم على طريقتهم سائرون وللغايه التي تاء اليها منتهون فعدوا للموت الاعمار الصادحات واهجروا السيئات واعتبروا اعتبروا بالقرون الخاليه والامم الماضيه الذين غرتهم الدنيا وزهرتها ونسوا الاخره فنقلوا نقلوا من القصور الى القبور ومن النعيم الى العذاب الأليم ومن ومن ومن احسن معامله ربه اكرمه يوم لقائه بالبر والاحسان والمغفره والرضوان واعلموا واعلموا انه ليس السعيد من ادرك العيد ولا من اوتي اللباس والمركبه والمتاع الجديد ولا من اتته الدنيا على ما يريد لكن السعيد من اتقى الله العزيز الحميد وفاز بجنه الخلد التي لا تبيد ونجا من عذاب النار الشديد عباد الله عباد الله اشكروا الله تعالى واحمدوه على نعمه الظاهره والباطنه التي لا تعد ولا تحصى يزدكم من فضله ويحفظ لكم النعم الواصله اشكر ربكم. ربكم على الايمان وعلى نعمه الامن في الاوطان وعلى العافيه في الأبدان، وعلى تيسر الارزاق وتوفير المصارح والمنافع وعلى تحقق الامال وعلى دفع الفتن والضلال وعلى صلاح الاحوال واشكروا. واشكروا الله عز وجل على اجتماع الكلمه في هذه البلاد المباركه وتوحد صفها وتلاحم ولااتها مع شعبها ومعافاه هذه البلاد المباركه من الفوضى والتنازع والتصادم ووقوف الكل ضد من يريد بهذه البلاد شرا وضررا وفوضى ببركه الشريعه الاسلاميه التي تهيمن على هذه البلاد وبما من الله علينا من العافية وبما من الله علينا من العافيه من الاحزاب التي هي سبب الاختلاف والفرقه بين المسلمين فاشكروا الله على ذلك كله ومع, ومع سرور المسلمين ببهجه العيد وبركاته وكثره خيراته يحزن المسلمين ما هم فيه من الفتن والفوضى والاقتتال في بعض البلدان فادعوا الله لهم ويسوء كل مسلم ما حل بالمسلمين من الضعف واختلاف الاهواء فالأمة, فالامه في كرب شديد وعلى كل قادر ناصح ان يرشد الامه الى اصلاح امرها بالقران والسنه فلا صلاح الا بذلك كما صلح بذلك اول الامه عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين وامام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابه اجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر النبي نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين اللهم انا رسولك اللهم اظهر سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم اخذل اللهم اخذل البدع اللهم اللهم اطفي البدع التي تضر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين التي ضاّضرت بالإسلام والمسلمين اللهم انصر اللهم منصر المستضعفين الذين ابتلوا في دينك يا رب العالمين والذين ظلموا والذين ظلموا يا رب العالمين انتصف لهم ممن ظلمهم إنك على كل شيء قدير اللهم آمِنْا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى اللهم وافقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم آمه على كل خير يا رب العالمين اللهم وفقنا إباه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم احفظنا واياهم والمسلمين من مضلات الفتن يا رب العالمين ومن البدع المضله اللهم انا نسالك ان تدفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عباد الله اذكروا الله كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار عاد الله علي وعليكم بركات هذا العيد وجعلنا يوم اليوم واجعلنا يوم الخوف في القيامه من الامنين برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد